كن غير معجز لله وأن الله مخز الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فَإِن طبتم فهو خير لكم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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنَّ أَحَدَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهَا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ طَوْمُ الَّذَا يَعْلَمُونَ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 وَإِنْ تَبُو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ مَكْثُوا أَيَّامًا مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ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 أتخشونهم فالله أحط أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدوة قوم مؤمنين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 أم حسبتم ان تثرون ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولي جهه والله خبير بما تعملون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 مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن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 ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمرهم والله لا يهدي القوم الفاسقين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 يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسوا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 يَعْطُ الْجِزْيَةَ عِيَدُ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيرٌ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَالكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ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 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُو سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 قد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون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 ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين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 كَثَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا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 الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله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 قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن لا ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كثرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين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 كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوتهم وأكثر أموالهم وأولادهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخب ثم كالذي خاضو أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.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 يا ايها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلط عليهم وماواهم جهنم وبيت السصير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 اعقبوهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون الم يعلموا ان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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وَكَرِهُوا أَيُّ يُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَفْوُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْرِ قُلْ لَا رُجْهَنَ مَا أَشَدَّ حَرْرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ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 المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصلب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا, خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم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 والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطلقين فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر فنهار؟ انَّ الَّذِينَ أَسَّسُوا بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقْضِيَ قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون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 وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم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 إن الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصارِ الَّذِينَ تَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعَصْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كَادَ يَزِيقُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم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 وننفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفطهوا في الدين ولينذروا قومهم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 فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون